أشهد أن محمداً عبده، والدليل بعد ذلك من أدلة الاستصلاح. والاستصلاح يقصد به مصلحة مرسلي. سمعتم مصلحة فتعريفه الاستصلاح في اللغة العمل على إصلاح شيء ما. وفي اللغة هو الـ العمل على إصلاح إيه شيء ما. وفي الاستصلاح البناء الأحكام. على المصلحة الموسى. اللي إحنا نبني الأحكام على دليل المصلحة الموسى. المصلحة في اللغة المنفع سواء أكان دنيوية أم أخروية بجلب نفع أو بدفع ضرر. إذا المصلحة في اللغة اللي هي يعني إيه المنفع سواء كان دنيوية أو أخروية بجلب نفع أو بدفع ضرر. العلماء متفقون على أن الشرع جاء بحفظ المصالح وتكملها وضر المفاسد وتقليلها وأن الله جل وعلا قد راعى في أحكامه مصالح العباد وأن الشريعة ريست مكاية بالخلق ولا تعديما لهم وإنما هي رحمة وتذكير قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة من العالمين وقال يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتابة والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلم وقال في صفة رسوله صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عاندتم يعني ما هلكتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحمن وقال السنة يرون أن مراعاة الشارع لمصادح العباد تفضل منه وكرم وليس بواجب عليه وأكثر معتزلة يرون أن مراعاة مصادح العباد ويجب على الله أوجبه على نفسه لأنه من لوازم حكمته وعكيده يبقى المقدمة دير بالبايد من الشرع جاء بنصالح العباد في في الدنيا والآخر ودي مسألة الأدلة عليها كثيرة لا تكاد تحصل فمنها النصوص الصريحة في المسألة ومنها اللي شريع اللي, اللي شريعتنا شريعة كاملة فباستقراء الشريعة نجد لكل ما فيه مصلحة لنا ربنا عز وجل شرع لي من أصغر شيء لأكبر إيه شيء حتى اللي هي الخلاء نفسه يعني قال لنا في الأداب الأكل والشرب اللي, إيه اللي إيه كل ما فيه يعني الخليم حتى ان نبي صلى الله عليه وسلم تكلم على الحجامة وتكلم على أشياء اللي إيه يكون سبب في الدواء زي حبة البركة وكذا وكذا وكذا تكلم عن كل شيء فيه مصلحة لنا ربنا عز وجل وصف القرآن انه إيه تبيان لكل شيء فكل ما فيه مصلحة الشريعة دلت عليه اما منصوص تفصيلية او منصوص عامة وده يكاد يكون لا يختلف عليه أحد يعني من ال من الـ من الأهل السنة ومن المعتبرين في الإجماع طيب أقسام المصلحة من حيث اعتبار الشرعية والمصلحته شو ف... يعني <تصفيق> مسألة عن الش عن النص يعني اللي هو ده أنا كان في وقت يعني إيه أحمد إيه تلا تقولني نتكلم في الموضوع ده إشكالية الباب بتاع المصلحة المرسلة ماشي إشكالية باب المصلحة المرسلة في أول حاجة تعريف إس اسم المصلحة المرسلة <تصفيق> فإسم المصلحة المرسلة خلى في بداية الموضوع لما أطلق هذا الاسم ناس كثيرة ترد ليه؟ علشان هم اللي قال الاسم ده اسم المصالح المصلحة معتبرة، والمصلحة مرسلة، والمصلحة إيه، ملغاة. فهل المصلحة المعتبرة اللي الشرع إيه جاء بيها والمصلحة الملغاة اللي الشرع إيه لغائها، والمصلحة المرسلة هي اللي الشرع مألش فيها. بايه ما يعني ما ما ما حسش عليها، معتبرة؟ ولا لغاها يعني منهاش عمل، فقالوا ده هو المصلحة مسلة، فما التعريف ده تقلب الطريقة دي، فأنكر بعض العلماء اللي في حاجة اسمها مصلحة مسلة أصلاً، وقالوا ما فيش اسمها مصلحة مسلة، هي المصلحة إما معطوبة وإما إيه، ملغاة، والمصلحة المعطوبة هي اللي اعتبرها الشارع والمصلحة المنغاه اللي الشارع نهى عنها أو هي يتواهم فيها مصلحة في الحقيقة ليست مصلحة ومن هذا قالوا طب مصلحة المعترف هل تبقى دليل هل المصلحة المعترف اللي اعتبرها الشارع فمش محتاجين اللي احنا نجعلها دليل ليه دليلها كتاب السنة في باب المصلحة الباب ده الاشكال اللي فيه مبني على اسم كلمة المرسلة عشان كده انكرها بعض العلماء واسم وإيه؟ وهل هل هي دليل ولا هي لو اعتبرناها تبع المعتبرة يعني هتبقى من قدرة الكتاب والسنة ومش محتاجين نحن نجعلها دليل ده الخلاف اللي إيه لكن لما نيجي نحقق فأصد العلماء بالمصلحة المرسل أصدهم بيها إن هي المصلحة اللي الشرع لم يأتي فيها باعتبار تفصيلي يعني ما حفتش عليها حث حف تفصيلي ولا نهى عنها نهي تفصيلي ولكن اعتبرها من حيث الجملة في النصوص العامة فده اللي إيه اللي انتهوا إليه كتعريف للمصلحة مرسلة وقالوا اللي إيه اللي مافيش أصلا مصلحة إلا هو الشارع حس عليها وإلا تؤش مصلحة فهي إما مصلحة معتبرة أو مصلحة متوهمة أو مصلحة مرسلة وفرقوا بين المصلحة المعتبرة المصلحة المرسلة بين المصلحة المعتبرة هي اللي جاء فيها اعتبار تفصيلي المصطلح اللي جاء فيها اعتبار عين وفي الحالة ديت لو احنا قلنا بالاي بالتعريف ده او بالكلام ده فمحدش هينكر المصطلح المرسل ولكن هيعتبرها ايه مصلحه معتبره وده الراجح راجح ان المصالح حاجتين اما معتبره واما ملغاه الراجح يعني المعنى ايه مش قصدي اختيار الشيخ يعني قصدي لما نيجي نبص يعني نلاقي مصالح اتنين يا اما معتبره يا اما ايه ملغاه دي نوعين دي نوعين يعني الشرع اعتبرها, اعتبرها اما المرسلة يعني الشرع لم يعتبرها وارسلها يعني سابها ما عنها فاحنا لا المصالح كلها الشرع اعتبرها ولكن الاعتبار ده نوعين، إما اعتبار شو فيها إيش فيها، إما اعتبار تفصيل يعني إما اعتبار خاص بالموضوع مش عام فده اللي بيسموه العلماء المصلحة المطلقة وإما اعتبار عام يعني تحت النصوص العامة يعني مش تحت نص خاص بالموضوع وده اللي بيسموه مصلحة العين المرسل لا طب هل هي بقى تبقى دليل مستقل ولا يبقى هي تحت كتاب والسنة مش مشكلة المهم في الاخر قلنا ان هي دليل من قدرة الكتاب والسنة يعني جعلناها تحت كتاب والسنة او جعلناها دليل مستقل المهم ما حدش هيختلف في استدلال بيها طالما هي مصلحة اعتبرها الشارع من النصوص العامة همين كده ولا في اشكاله؟ حد عنده اشكاله فدي اشكاليه المبحث يعني, يعني دي اشكاليه المبحث لان الناس اللي اتكلمت في مصلحه المساله اتكلموا فيها من اسمها يعني ان ازاي الشارع الشرع لا يعتبرها وتبقى مصلحة فاهم قصدي لا لو كانت مصلحة الشرع يعتبرها فنحن بنقول ايه صح الشرع بيعتبره عشان كده ممكن نسميها مصلحة معتبرة لكن بنص ايه عام مش بنص ايه خاص فلا مش في الاصطلاح سميناها مرسلة وإحنا معتبرين يعني اللي معنى المرسلة دي اللي الشرع اعتبرها بنص عام خلاص ماشي سميناها معتبرة وقسمنا المعتبرة دي النوعين خلاص ماشي جعلناها دليل مستقل مش جعلناها دليل تابع للأدلة القرآن والسنة برضو ماشي يعني فش أي مشكلة شو المعنى؟ لو احنا جعلناها من أدلة القرآن والسنة يعني هي في إشكالية أو في خلاف يعني. يعني اسألت او يعني ليه العلماء جعلوا الاصول الفقه حاجة وقالفت ايه حاجة تلك الاصول الفقه الاصل فيها اللي هي ادلة يعني هي أدلة يعني استمرد منها الافصول يعني انا لما ماجي ابص كده اول حاجة هشوف الايه القرآن السنة الخير الإجماع طب ما لقيتش حاجة كده هنص في ايه هنص مذهب الصحابه المصطلح الرساله كده كده في الماضي فهم عشان كده يعني جعلوها تبع اصول الفقه على عكس القواعد الفقهيه القواعد الفقهيه ما تبقاش كده القواعد الفقهيه مش مش ايه مش دال ايه مش ده الطريق بتاعها الطريق بتاعها اللي انا جمعته وصول فيه طريق نفسه فرجلت في حاجة معينة في قاعدة اسمها فهن الفبئي يعني فالاصل في قدلة ترسل فقر اية ادلة عشان تستمبت منها الاحكام اي احكام بقى يعني اي حاجة تبتبحث فيها في ادلة عامة انت من خلالها تستمبت منها البحث بتاعك طيب اقسام المصلحة من حيث اعتبار الشرع لها والمصلحة من حيث اعتبار الشرع لها وبناء الأحكام عليها وعدم وبناء الأحكام عليها وعدم تنقسم إلى ثلاثة أقصر أول حاجة مصلحة ملغاة وهي كل منفعة دل الشرع على عدم الاعتداد بها وعدم المراعاتها في الأحكام الشرعية وذلك لانطوائها على مفسدة أعظم منها أو لأنها تفوت مصلحة أكبر يبقى المصلحة المغرية يعني مصلحة يتوهمها ألغاها الشرع يعني لم يعتبرها الشرع طب ليه الشرع ألغاها إما لوجود مفسدة أعظم منها أو لأنها تفوت مصلحة إيه؟ أكبر منها زي مسألة الخمر إيه فقال إيه ما كبير الكبير واسمه ما ايه اكبر من ايه النفعية ما فأثبت لها وجود مصلحة ولكن مفسدتها اكبر فلذلك حرمت ومش حرمت بس ده جعلت منها الكباء فما بالك ببعض الصغائر اللي انت ممكن تجد فيها ظن مصالح ولكن هذه المصالح الغاء الشرع لوجود مفاسد منها اكبر من المصلحة بتاعتها ومسا باستخدر السوق وباستخدر اه يعني بقى دي كلها حاجات الغشرة مثال المصلحة الملغاة في الزنا من لذة قضاء الايه الشهوى فممكن قاعد يقول لك ايه دي مصلحة اذا انا اتلذت بقضاء ايش هنقول لك دي مصلحة الغها الشرع بوجود مفاسد كثيرة من الزنا فبالتالي طبعا ومن الكبائر وما في ترك قطع السالق من المصلحة تمتعه بأعضائه يعني الوقت قطع الصارق في بعض, بعض الناس ممكن يقول لك ايه انهم دلوقتي يبنكروا يعني ويقول لك دلوقتي ازاي انت ايه تقطع ايد واحد انت كده مش هتخليها تمتع بعضها ربنا خرقها صح دي مصلحة ولكن لو تركت هذه اليد سيبقى في مفاسد كثيرة اكبر من هذه اليد المصلحة احمد الصوت مسموع الصوت مسموع شوف كده مسموع فمسيلي الشيء في الواقع مصلحة كمترة من يريد للعضاء نفسها مصلحة الشرى مقرب نفسه هو خب من... مقاطعة الهدين هو الواجب عشانه على عدم عدد مقاطعة الهدين دي مصلحة نفسها زي بقل مقاطعة الوطن هو في نفسه مصلحة مقاطعة مشكلة انا مسيته كلا لأصلحة السوق هل يسوك بالموحج لتلقبض من مدسك؟ لا يعني هم أصدهم مصلحة تمتع السارق بأعضاء مش أصدهم يعني ما قالوا مصلحة ملغاء اللي هي مصلحة من أثبتنا عليه السارقة مصلحة يعني اللي هو يتمتع بأعضاء ماشي فهو ما بيتكلمش على مصلحة التمتع بالأعضاء مطلق هو بيتكلم على مصلحة تمتع السارق بأعضاء مصلحة قضاء الشهوة عن طريق الزن فهذه مصلحة من غير فمصلحة وكذلك ما في التسوية بين الرجال والنساء في الميراث من مصالح منها ترغيب النساء في الإسلام مثلا وغير ذلك ماشي. ولكن هذه المصالح ألغها الشرع هذه المصالح إيه؟ ألغها الشرع طيب فإحنا لما يلغيها الشرع نقول سمعنا إيه وأطعنا في نفس الوقت إحنا متأكدين الشرع ما لغيهاش إلا لأن طائيا على مفسده أعظم منها أو لأنها تفوت مصلحة أكبر إيه أكبر منها عليكم السلام أنها مصالح جزئية لو روعيت لفوتت مصالح كلي. لو إحنا دققنا النظر في هذه المصالح نجدها لو اعتبرناها مصالح هتبقى مصالح جزئية بتضيع مصالح كلية فالشريعة جاءت بتقديم المصالح الكلية على الإيه؟ على المصالح الإيه الجزئية يبقى ليه, ليه الشريعة بتبقى لغتها لانتوقع على مفسد أعظم منها أو لتفكيتها مستقبل منها أو لأنها مصلحة جزئية تتعارض مع مصلحة إيه كلية، فنلاقي الشرع الغاهر، نلاقي الشرع إيه الغاه. طيب يا دي أول إيه أول نوع من مصلحة من حيث اعتبار الشرع لها وعدم إيه اعتباره إيه لها. طب تاني مصلحة مصلحة اعتبرها الشريعة. طب المصلحة اللي اعتبرها الشريعة دي؟ هنقسمها الى ايه ثلاث انواع هو هنا مقسمها اتنين انا ان شاء الله هنقسمها لثلاث انواع اول قسم وده معروف اللي مصلحه اعتبرها الشارع بعينها ونص عليها ونص على اعتبارها نص تفصيلي فيها ده. نص ايه تفصيلي فيها ده مش كاتبه على اساس اللي هي حاجه معروف اللي دي ايه اللي دي ما فيهاش مشكله المصلحه الثانيه مصلحة اعتبرها الشارع بعينها وراعاها في أصل معين يمكن أن يقاس عليه ما يشبه ماشي على التقسيم بتاعنا بقى على التقسيم بتاعي هتبقى, مش كده. هتبقى مصلحة اعتبرها الشارع بعينها واحنا استنتجناها من القياس على أصل معين هي نفس المعنى يعني ماشي بأول واحدة هي أصلا مصلحة متاخدة من النص التفصيل الواضح تاني واحدة بقى مصلحة متاخدة من القياس على مصلحة الشرع نص عليها ماشي فهذه هي المصلحة التي تتضمنها العلة في القياس ويسميها بعضهم المناسبة ايه ما التالتة لسه جاي ماشي ويسميها بعضهم المناسبة يبقى مش احنا قلنا في العلة وصف ظاهر منضبط مناسب ايه للحكمة واصلهم بالمناسبة ايه لو انتوا فاكرين اللي هي جاءت بالمصالح اللي اعتبرتها الشريعة اللي هي إيه الكليات اللي إيه الخمسة اللي هي الدين حفظ الدين أو حفظ الإيه النفس أو حفظ العقل أو حفظ العرض أو النسب أو النسل أو حفظ الإيه المال فدي معنى مناسبة دي معناها مناسب يعني إيه ناسبة مقصد من مقاصد الشريعة ومثالها مصلحة حفظ العقل التي تضمنها تحريم الخمر فيقاس على الخمر كل ما يذهب العقد من المخدرات والحشيش ونحو ذلك ماشي وهذه لا يختلف القائلون بحجية القياس في مراعاة الفقيه لها في اجتهاده ولكن ولكنهم لا يعدونها دليلا مستقلا غير القياس يعني دي بيعتبرها طبع الايه؟ القياس فدي لا نتكلمش عليها ليه علشان احنا بنعتبرها طبع الايه؟ القياس وإن كانت هي مصلحة مستنتجة من القياس يبقى في مصلحة مستخرجة من النص التفصيلي وفي مصلحة مستنبطة من القياس الواضح ماشي طيب اللي بعد كده بقى اللي هو مسميه رقم ثلاثة اللي هي اللي احنا بنسميه يبقى الم... ايه ننصص عليها بمعنى هو النص النص نص على تحريم السكر صح وإحنا لما جينا ندقق في العلة لقينا اللي تحريم السكر لإنه إيه يذهب العقل فقسنا على تحريم السكر حرمة كل ما يذهب العقل لا هو مش يعني مصلحة يعني يمكن أن يقص عليها أول واحدة, أول واحدة مصلحة شرعة قلن عليها بنص تفصيلي خلاص واحدة مصلحة يمكن أن يقص عليها ايوه بس ايه بس احنا عندنا نص فيها فخلاص الدنيا سهله هنقيس براحتنا هو يعني هو الشرع اللينا دي مصلحه لازم تعتبرها من نص تفصيل ايه زي كل الحاجات اللي الشرع شرحها فهو كلمة المقصود بالمصلحة مرسلة هي المصلحة اللي أنت هتبني عليها حكم ماش مش الم المقصود بالمصلحة يعني باب المصلحة مرسلة ما هو أن المصطلح مرسلة دي هي في حياة معتبرة ماشي فاا بباب المصلحة هي المصلحة اللي انت هتبني هتستدل منها على حكم صح ولا فا لو المصلحة دي أنا وجدت اللي الشرع بيعتبرها بنص تفصيلي زي لا ضرر ولا ضرار فالشرع نصي لي نص تفصيلي على مصلحة عدم ضرر النفس وعدم ضرر الغير ماشي فدي ما يجيش حد ينزعني في حجيتها لما قل له ما ينفعش الضر نفسك فبالتالي كذا حرام وكذا حرام وكذا حرام وكذا حرام فانفعش حد يجي ينزعني في حجيتها عشان أنا دليلي فيها النص التفصيلي فدي الإجماع ولا يعني ما فيش احتمال ولا يعني أي حاجة اللي حد يخالف فيه صح كده طيب الحاجة الثانية مصلحة الا الشرع اعتبرها يعني بعينها بس يعني ايه جعلها اعتباره ليها دي جعلها حاجة يقاس عليها بمثابه العلة ماشي مش هو نص عليها الا ضرر ضرر لا ده هو حرم لنا حاجات والحاجات دي لما, قعدنا لما نظرنا للعلّة لقينا أن دي هي عبارة عن المصلحة دي مفهوم معنى؟ والمصلحة دي منضبطة بحيث لا يقاس عليها غيرها يعني فبقت مصلحة بمثابة العلّة اللي هي وصف ظاهر منضبط مناسب للحكمة يصح أن يقاس عليه غيره فالمصلحة دي ما يفعش حد ينزين عليها فاهمين كده؟ زي مصلحة حفظ العقل بالنسبة لتحريم السكر فديت مصلحة خلاص ما ما فيش إشكال، ما فيش خلاف خلاص اللي ما عندش يجي يكلمني فيها خلاص كده مفهوم المصلحة التالتة بقى هي المصلحة اللي لا لقيت اللي الشرع بيعتبرها من ناحية عامة بس ما وصلتش لمرحلة اللي احنا ننفع نقيس عليها يعني المصلحة اشبه بالحكمة في القياس اشبه بمسألة الحكمة ماشي فهي مثلا حفظ النفس عموما حفظ المال عموما حفظ كذا عموما حفظ كذا عموما فأنا هينفع استدل بالمصلحة دي على حكم معين ولا لا هو ده الكلام والراجح أيها بس هي تلت مراتب أول مرتبة النص نصلي عليها نص تفصيل مرتبة التانية النص جعلها علة الشرع يجعلها علة يعني. ماشي المرتبة الثالثة الشرع يجعلها حكمة ماشي كده يجعلها مصلح من المصالح المعتبرة بس بنصوص عامة مش بنصوص خاصة مش بنصوص تفصيلية ولا جعلها علة نبناش عليها حكم معين يعني زي حفظ النفس ماشي؟ الشرع جاء بايه بحفظ النفس مطلقا طب في خصوصيات في مساله حفظ النفس دي ممكن يكون الشرع ما اتكلمش عليها زي مثلا اللي انت تاكل تاخد دواء الدواء ده مثلا هيضرك أو تاخد تاكل حاجه الحاجه دي يعني يعني مش قصدي بس انا قصدي هتلاقي يعني مش يعني هتلاقي في حاجات بقى هتلاقي مفيش فيش نص تفصيلي فيها هنا نجيب أمثلة يعني ماشي يعني لو على المشهورة حرق المصاحف ماشي اللي سجدنا أصمعنا عمل أو جمع المصاحف اللي سجدنا بكر عمل إلا خلص سجدنا أبو بكر تردد في الأول أو الصحابة ما سجدوا تردد في الأ في الأول, الأول بعKay جمعوا اللي النبي صلى الله عليه وسلم مجج بنص خاص يدل على اللي يعني القرآن, أو احرقوا القرآن. احرقوا المصاحف ماشي؟ ولا في حاجة في الشريعة قت ممكن نقيس عليها الموضوع ده ولكن إحنا لقينا اللي لو إحنا حرقنا المصاحف هنحقق مصلحة حفظ القرآن. لو إحنا جماعنا المصحف هنحقق مصلحة حفظ القرآن دفاعات سنو آخر. لو إحنا حرقتنا المصاحف هنحقق مصلحة حفظ القرآن. ومصلحة حفظ القرآن دي مصلحة عامة يندرج تحتها اللي أنا ممكن أحرق المصاحف وممكن أعمل كذا وممكن أعمل كذا وممكن أعمل كذا وممكن, أعمل كذا وممكن أعمل كذا فهل بسبب يا جوز دي إلا أنا أحرق المصاحف إلا مصحف قريش مثلا ولا لا فده النوع الثالث من المصلحة اللي هي إيه اللي نسميها بقى مصلحة مرسلة ان هي في الحقيقه مصلحه معتبره اعتبارا الشرع ولكن اعتبرها من خلال نص عام مش نص ايه او من خلال اعتبار مصلحة عامه مش اعتبار مصلحة منصوص عليها بنص ايه تفصيلي او مقاص عليها او جعلها عله مفهوم معنا ولا في اشكال بس خالص طالما ميبقاش عندنا عله ازاي لا أصل الحكمة يعني هي بس مسلا مسلا طبيعتها حاجة جنس جنس يعني حاجة حاجة عامة ما هو واحد يقول ياشي أنت عايز يعني ممكن واحد يرد يعني له يعني إحنا عرفنا الصحابة اتفقوا على كده يمكن واحد يرد يقول يا عامة حفظ القرآن أيوة محفوظ خلاص هو ربنا اللي نقرأه محفوظ انت جيب حاجة إنه بس أنا عملها واحفظها بيها ما عملتهاش ربنا يحفظ القرآن انت مش مأمون تتحرى المصاحف أقول لك كده فما ظهير فهتقول له إيه؟ إحنا دلوقتي مش فاهمين فبنقول له الصحابة قالوا أجمعوا خلاص بس الصحابة يعني دليلهم إيه؟ مش دليلهم القياس ليه عشان حفظ القرآن دي حاجة عامة القياس دي يعني حاجة إيه؟ يعني حاجة دي قرينة جديفة دي بتقص على دي. دي, دي دي دي يعني عندك حاجة دي زي دي فبتقص على دي لكن المصلحة المرسلة طبيعتها نص عام نص كده عام حاجة يعني مصلحة عامة أنا هستنتج منها حكم خاص هي دي طبيعة مصلحة من السلالية مصلحة عامة اعتبرها الشارع أنا هستنتج منها حكم خاص هينفع استنتج منها حكم خاص ده أنا مينفعش ده الكلام ماشي ما هو قامل عليهم من القرآن عشان حفظه القرآن لا ماشي أمل عليهم كرآن عشان حفظه القرآن وخلاص وإحنا لقينا القرآن مكتوب ماشي لا أصل الحرق حاجة تانية يأتي أنا الـ الـ آه يعني لا أنه هو دلاتي النبي صلى الله عليه وسلم أملأ أملأ إيه أملأ القرآن للصحابة صح طيب الصحابة بقى معهم القرآن خلاص فالقرآن محفوظ خلاص القرآن معانا هو ماشي نقدر نجمعه كل حال ولكن حتت بقى لنا احرق المصاحف الاخرى ديت م... مش مسألة قياس انا القياس اه هتملي القرآن هتعمل حاجة قريبة من م... من ايه من انت تملك القرآن ولكن حالا المصاحف دي مسألة اوسع مسألة اوسع يعني لو واحد يعني هتكلم عجب من باب القياس ولا قياس مع الفرق مش دخل الاملاء للايه اللي انت تحرق فقصدي ودي من الايه ودي خلاص السنه عند مسعود ناقش فيها اصلا منعفان يعني رمضان مسعود نفسه ناقش فيها اصلا منعفان قال له الرسول صلى الله عليه وسلم سابنا نقرأ بقراءات مختلفة وقال احرف مختلفه احنا ليه ليه ليه ليه ما تبقاش موجود فقصدي فدي لو هتناقش بطريقة قياس هيلقى اسمع الفارق دي حاجة ودي حاجة تانية خالص الجامعة ممكن يبقى رايح شوي عشان اه عشان دفع الفتنة يعني أشبه مصام صلاة أو صد الزراعة يعني فهموا ايه يعني دلوقتي جاي بقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم ملان القرآن أقيس عليه اللي نحرق بقى المصاح يعني بقى القراءات الرسول أراه فأنت شايف اللي دي زي دي ما هي ما لك دي حكمة مش علّة دي مصطلح عام مش وصف ظاهر منضبط هأظهرنا مش وصف ظاهر منضبط هأظهرنا أقيس يعني دي تبقى زي دي, دي؟ لا ده دي حكمة عامة حاجة عامة مصطلح عامة اللي هي حفظ القرآن ولكن انا انا ممكن اناقشك اقول لك احفظه بطريقه ثانيه انت ديما يعني اعملها بطريقة زي الاملاء كده يعني حاجة قريبه منها تساويها او قريبه منها حتى ايه الحرق الحرق دي يعني هيبقى قياس بقى مع الفارق اللي هو بقى يسموه القياس الخافي قوي بقى او تعتبرها بطريقه قياس يعني فما قصدي بس هو سيدنا عثمان بن عفان دليله فيها ايه المصلحة مرسلة اللي هو لا يتم الواجب إلا بها خلاص وأنا مش عارف أحفظ القرآن إلا كده فأحفظه أنا مش شايف قدامي حاجة عملية قد رحفظ بها قرآن إلا كده فأحفظه كده وأبقى حريص وأنا بحرق المصاحف الأخرى اللي كل اللي جمع في المصاحف اللي أنا اعتمدها كل فيها قراءات كلها الرسام قرى بيها فأنا كده حققت المصلحة بدون مفسدة وشلت المفاسد فماس دي وبعدين حصل اجماع من الصحابة على ذلك خلاص المصالح تحت الست إيه اللي الخمس كليات كليات الخمس اللي حفظ الدين وحفظ النفس اه ما لسه ما نتكلم عشان كده ما هذه الشكلية ماشي واحدة واحدة إن شاء الله. طيب خلاص يبقى تاني, تاني, تاني نوع ده احنا قلنا تاني نوع مصلحة اعتبر الشارع جنسها ولا يشهد على عينها أصل معين بالاعتبار بمعنى أن نصوص الشرع العام تدل على مراعاة جنس هذه المصلحة نصيص الشرع العامة بتدل على مراعاة إيه؟ جنس هذه المصلحة ولكننا لا نجد نصا خاصا على تحقيق هذه المصلحة بهذا الحكم المعين بخصوصه إذ لو وجدنا أصلا خاصا وأمكن القياس عليه لكانت من النوع الثاني لو وجدنا نص خاص عليها خلاص ؟ النوع الأول اللي أقول لا ولو وجدنا نص خاص وأمكن القياس عليه هتبقى من النوع الثاني لا أيّونا ولدي دي إحنا مش, مش عارفين ايه مش لإلا أصل خاص يمكن القياس عليه ولكن هي تبع أصل عام تبع أصل إيه عام ومثال هذا النوع المصلحة الناشئة من جمع القرآن في مصحف واحد فهذا العمل فيه مصلحة حفظ الدين ولكن لم نجد نص نصا يدل على حفظ الدين بهذه الطريقة بخصوصها ولا بشيء يشبهها شبها يمكن معه قياسها عليه يعني هو اعتبر اللي انت بتقوله يعني ايه ده قياس مع الفرق بل فشايف اللي اللي ولا هي ولا رجيه نص فيها بعينها ولا في نص جيب شيء ايه يشبهها ولكن احنا عندنا مصلحة عامة اللي هي ايه حفظ القرآن او حفظ الدين فبالتالي جمعنا القرآن من خلال ومن ذلك المصلحة النشئة عن وضع اشارات المرور في الشارع العام ومعاقبة من لا يراعيها فممكن واحد من الناس اللي عندهم جهل شوية بباب المصالح أو في أصول الفقه يقول لك إزاي يا حاكم تعاقب وتحرم وتجرم ما لم يحرمه الشر أنت بذلك تشرع بغير ما أنزل الله فبالتالي أنت بتحكم بغير ما أنزل الله تخريف بقى في تخريف ماشي فإيه فبيقول إيه فإن هذا العمل فيه مصلحة ظاهرة للناس حيث أن, أن الالتزام بهذه الإشارات يحفظ أرواح الناس وأموالهم وعدمه يؤدي إلى التصادم وتعطيل الحركة وهلاك الأنفس والأموال من هنا, من هنا من هنا فهذه المصلحة من حيث جنسها قد جاء بها الشرع ولا يشك مسلم في أن الإسلام يدعو إلى حفظ الأنفس والأموال ولكن لا نجد نصا خاصا يدل على حفظها بهذه الطريقة أي بوضع إشارات المرور ولا بطريقة تشبهها شبها بينا يمكن قياسها عليها ماشي الكلام وهذه المصلحة التي تسمى المصلحة المرسلة المصلحة المرسلة هي في الحقيقة مصلحة اعتبرها اعتبر الشارع جنسها ولم يعتبر عينها يعني ما اعتبرهاش بنص تفصيلي ولا يشهد لعينها أصل معين بالاعتبار ينفع نقيس إيه نقيس عليه وهي التي اختلف في حكم الاحتجاج بها على إثبات الأحكام الشرعية بيقول بقى ولا يصح أن نفسر المصلحة المرسلة بالمهملة أو المسكوت عنها ودي يعني ناس أنقرة المصلحة المرسلة بناء عن التفسير ده المصلحة مرسلة هي المصلحة للشرع سكت عنها أو الشرع أهملها ما معنى أرسلها في اللغة كده فدي هم شوفين على التسمية دي ماشي فإن الشرع لم يهمل شيئا من المصالح الحقيقية وإنما أهمل المصالح المتوهمة والظاهر أن قولهم المرسلة أصدهم بإخراج المقيدة وهي التي شهد لها أصلا خاص بالاعتبار وأمكن القياس عليه إلا شاهد لها أصل خاص بالاعتبار أو شاهد لها, يعني شاهد لها نص تفصيلي أو شاهد لها أصل خاص بالاعتبار وأمكان القياس عليه ماشي الكلام طيب طب حكم العمل بالمصلحة المرسلة ذهب جمهور العلماء الفقهاء إلى استدلال بالمصلحة المرسلة في إثبات الأحكام الشرعية و الإمام الامام مالك من العمل بها حتى ظن بعض الناس اختصاصه بها وبعض الناس طبعا اللي هم مش مصبوطين شوية او مش فاهمين اصول الفقه شوية قالوا ده بيقدم المصلحة المرسلة على بعض النصوص ودي ممكن نبقى نتكلم فيها مرة جاية على ليه اللي في توهم بعض الناس كده بس الحقيقة هو مش كده ولا حاجة ماشي الاصوليون يذكرون خلافا قويا في عدها من الأدلة. والخلاف القوي ده مبني على هلية من الأدلة ولا تابعة تحت القرآن والسنة أو مبني على إشكالية في تعرفها اللي هي معرفة اللي انكرها يعني هو اعتبر تعرفها اللي هي المصالح اللي أهملها الشر وفعلاً في بدايتها بعض الناس قالت كده فده غلط يعني ما حدش يوافق عليه فننقلون على مايو الشفعي انكر الاحتجاج بالمصلحة التي لا ينتظم منها قياس صحيح وده كلام بعض يعني المام الشافعي في زمانه انكر المصلحة المرسالة او مش انكر المصلحة يعني يعني قال اللي كل الادلة تندلك تحت الكتاب والسنة والاجماع والقياس هو قال كده وما كانش, بعدي ما كانش بقى يعني ابتدى يحصل تعريفات بقى الحاجات اللي هي الباقية دي بتفصيله بالطريقة اللي احنا بنقولها دي فابتدى الشافعية يمشوا على طريقة الإمام الشافعي الأصول كلها تحت الكتاب والسنة والإيه الإجماع والقياس فبعضهم أنقل المصلحة المرسلة اللي هي مش تحت قياس صحيح وبعضهم أثبتها باعتبارها تحت الكتاب يعني تحت دليل الكتاب من خلال النص الإيه النص العام فهمين وقال الإمام الشافعي يعني هو بيثبتها بس بيثبتها تحت دليل الكتاب والسنة يعني اللي هو النص العام القرآن والسنة أثبتوا جنسها مفهوم معنى؟ ولكن الإمام الشافعي ما تكلمش يعني إيه فيها بإيه بالتفصيل ده يعني بالإيه بالضبط ده عشان يكون الحاجات دي جاءت بعد كده ماشي ولكن ده اجتهاد الأم الشفعية بعديا ورأى الغزالي أن ما يقع منها في مرتبة الضروريات يمكن الاحتجاج به وإن لم يشهد له أصل معين بخلاف ما يقع في ردبة الحاجيات والتحسينيات وأنكر ابن قدامى الاحتجاج بها في روضة الناظر ولكنه في كتب الفقائه عدل بالمصلحة مرسال أحيانا و برضو اللي ممنو قديما لما أنكر أنكر اللي هي المهملة المفروش حاجة في الشرع اسمها مهملة هي إما معطوبة وبالتالي متف موافق عليها وإي وإما مل م ملغاة وبالتالي إي ملغية فمش اسمها مسل وهو غالبا برضو كلام الإمام الشافعي مبني على كده لو بي بيينكر حاجة اسمها مصلحة أهملها الشرع وفي المقابل نجد الطوفي يرى أن المصطلح إذا كانت ضرورية تقدم على النص وقد أنكر عليه هذا من جاء بعده واستبشى على الطوفي من الحنابلة كان بيكلم عن المصطلح هي حاجة مهمة وكذا وقال المصلحة الضرورية دي تقدم على النص ليه عشان الضرورية دي تصدي اللي هي قطعية حاجة ضرورية فالضرورة تبيح المحزورة فبالتالي النص نفسه ممكن يكون إيه مش قطعي يبقى ظني فبالتالي الضرورة تقدم على, الإيه؟ على النص والحق أن المصلحة الضرورية القطعية لا يمكن أن يوجد في النصوص ما يعارضها فهذا القول إن كان في ظاهره شناعة إلا أنه لا يترتب عليه عمليا ما يحملنا على اتهام الطوفي في عاقدته كما فعل بعض من رد عليه لأنه لا يوجد مثال صحيح تتعارض فيه مصلحة ضرورية مع نص شرعي صحيح فإما إحنا متوهمين الضرورة غلط يعني إن صارنا ضرورية مش ضرورية يا إما نص الشرعي مستحيح عشان مش ممكن النص الشرعي مش يعتبر ايه ضرورة من ضروريات اشارات المرور ده الحكم التفصيلي المرور الحكم التفصيلي المصلحه العامه هي اللي هي حفظ ارواح الناس ان شاء فهل ينفع من حفظ أرواح الناس واموالهم من المصلحه دي اللي احنا عارفين ان الشرع تبرر هل ينفع بيها على ان ينفع الحاكم الناس ان هم ينظموا المرور بطريقه المرور الحكم التفصيل ده نحن نأخذ حب صندي من المصلاة العامة هو, هو ده معنى المصلاة العامة حي على الصلاة معنى البطر إن شاء الله إن شاء الله يحسين حي على الصلاة حي عالفلاح حي عالفلاح <تصفيق> <الفلاح تصفيق> الله أكبر الله أكبر لا ما مش مرسله صح عشان عشان كده هم ان تسميتها مرسله دي ما عشان كده احنا قلنا الراجح مش عشان كده قلنا ايوه عشان كده ما هي ايوه ما احنا عشان كده قلنا للمصلحة تحت المصلحه المعتبره مش مصلحه مرسله هي المصالح 2 مصلحة معتبره مصلحه غير معتبره او ملغيه المصلحه المعتبره دي ثلاث احوال اول حاجة فيها نص تفصيل الحكم الخاص ده عليه نص تفصيل الحكم اللي انا عايز استنتجه ده عليه نص نص الحكم ولا لا انا الحكم في خلاص انا مش محتاج يعني ثانيه واحده بس ايه ايه المش النص تفصيل دول الحكم <ت Miyaz populated> لا, لا يعني لا ضرر ولا ضرار النص شرع نص ايه ده, ده نص عام مصلحه عامة ما هي المصلحه المصلحه, المصلحة, المصلحة, عامة المصلحة, عامة المصلحة, المصلحة عن حاجة عامة. هي عبارة عن كده ماشي. الحاجة العامة دي انا منها هحرم جزئيات اي حاجة فيها ضرر هحرمها بس الحاجة العامة دي مصوص عليها نص خاص ماشي إيه؟ اه دي اول حاجة الحاجة التانية بقى اللي المصلحة عبارة عن اصل هقدر رقيص عليه زي حفظ العقل فدي لقيته علّة لتحريم السكر فأقيص أقيص عليها أحكام تانية من خلال المصلحة اللي هي العلّة اللي ربنا الشرع اعتبر اللي هي الشرع العقل فالبنية اللي هي حفظ في الناس لا المسألة مختلفة في ايه؟ اللي دلوقتي نحن متفقين على حفظ الارواح والإيه وهلاك الانفس ماشي ولكن ده جنس حاجة جنس يعني جنس عام صح؟ هل انا بسبب ينفع استدل على اي حاجة انا اظنها بالعقل هتحفظ الإيه الانفس والاموال فأقول مثلا يجوز للحاكم اللي هو يعمل قانون بإشارات المرور فيمنع أي حد يخالف الإشارات ديت وبالتالي هو هيبقى حاجة تشريعية يعني هيمنع لأي حد يخالف الإشارات ديت هل يجوز ذلك ولا ما يجوز فطبيعة المصلحة طبيعة اللي هي زي ما قال هنا اللي الشارع جنسها اللي اعتبر الشارع الحاجة العامة بتاعتها والحبز الدين ده حبز الدين ده جنس تحتي افادات كتير قوي افادات إيه هو الدين ده ماشي تحته أحكام كتير ماشي, آه تحته ماشي أحكام افراد يعني زي ما افراد, يعني زي ما يعني أفراد. يعني مش جنس بقى وتحته حاجات يعني هو هو ده الدين مش تحتوا بقى هيبقى, هيبقى, هيبقى, هيبقى تحت و... مسائل ليها علاقه اي حاجه فيها حفظ الدين ينفع احتمال طيب ماشي نقول عليها اول ماشي بقى دي مسائل بقى تحت استخدم حفظ الدين في طيب ماشي ايه المشكله انا بقول زيك بعدين يعني هل ينفع نعمل كده ولا ما انت شايف, مرحب. مرحب. اه اه انت, <تصفيق> انت شايف لا بص انت شايف ان الطبيعي المفروض نعمل كده صح ايوه طبيعي طبيعي, طبيعي يعني, يعني تحت هيجي بقى, أيوة أيوة بقى هيجي بقى بقى هيجي خلاص خلاص انت اعتبر التقسيم اريحك اعتبر التقسيم اللي كاتب قال حاجة فيها قياس وحاجه أصلًا نقدر نقص عليه، آه، إذا واحد وده واحد، وسيركم الأولاني مندقوش نفسهم. أولاني زوكت في كتب كثير يعني، بس ماش مش مشكلة. أصلًا أولاني مش مش يعني مش هيعمل لنا إشكالية لي عشان خلاص يعني منصوص عليه منصوص عليه. فدا تبع القرآن وخلاص مش هو الكلام اللي أحد منكلم فيه، ماشي؟ مش مش يعني اعتبروا الواحد دي أنا غلطان فيها، ما إن شاء الله مش غلطان يعني، بس اعتبروني إختلاش موجودة. أصلًا مسألة بدها هي يعني. رقم واحد دي بده هي مش هل تقسيم عقلي مش اكتر فخليوها الايه الاثنين اللي كتبهم الايه المؤلف اللي الشارع اعتبرها بعينها وجعلها اصل معين يمكن ان يقص عليها يعني جعلها زال علم والتانية اللي هو لا اعتبرها بجنسها وما عندناش حاجات في الشريعة نقدر نكوص عليها من خلالها بس انا ما اعتبرين كجنس آه. وجعل العلة من تحريم الخمر السكر اللي هو مضاد لحفظ العقل مقار كله مسكر الخمر والسكر ده يعني الحاجة اللي بتخلي العقد يزال فحفظ العقل ده بقى خلاص بقت مصلحة الشرع طبرها بعينها كعلة يقص عليها غيرها ماشي فيبقى بالتالي اي حاجه هتزيل العقل بكل بساطه نقدر نقول حرام زي الخمر على عكس ما اجي اقول حفظ الاموال مثلا ده جنس ده جنس بقى تحتيه على كذا وعلى كذا وعلى كذا عشان امواله تتحفظ عشان مش منضبط عشان كده قلت في الاول اعتبروه حكمة ماشي <تصفيق> طب خليك انت يا محمد بس ان انا اتكلم مع بعض بعد عشان ما الناس <تصفيق> على كلام يعني بعض الاصوليين انا بس مش عايز أشعر يعني يعني اشعب عليكم المشاكل بس على كلام بعض الاصوليين اللي حفظ العقل ده هو العلة بتاعت عدم حفظ العقل هي علة تحريم السكر فالخمر حرمت كل مسكر خمر ايه هو السكر زوال العقل فهي دي العلة عشان نبس الله قال كل مسكر خمر وانا عندي في اللغة السكر هو زوال العقل ماشي فبالتالي زوال العقل ده اي حاجة تزيد العقل خلاص يبقى عندها حرام ماشي تفضل تفضل حفظ الدين مسألة إيه هل أنا ينفع من خلال حفظ الدين مثلا اللي أنا هقول إحنا ربنا عجلين أمرنا بحفظ الدين ماشي فبالتالي من حفظ الدين اللي أنا أعمل للناس أوراد معينة تذكرهم بربنا عشان يأيه يأيه يبقوا متدينين والأوراد النبي صلى الله عليه وسلم مع ملهاش ما, ما دخلة تحت حفظ الدين. لو واحد أنا بديك حاجة غلط عشان بس تبتدي انت أي تعرف اللي المسألة اكيد غلط يبقى يبقى تحت كلمة حفظ الدين في حاجات صحيحة في حاجات غلط. ما ما, ما عندناش حاجة وإيش بتقول اللي الشارع بيهدر ما فيش إيه ما خلاص يبقى ممكن واحد يعتبر لك اي حاجة من احدث ايوه لا لا مش هنا حرده مش. كده حرده مش. انا في نساء ايوه ما هي النصوص دي هي بتقول من احدث ماشي طب ممكن واحد يقول لك من احدث دي في كل حاجة يبقى في ديننا ما امنها عن ديننا طيب ما هو يقول لك الدين ده شامل كل حاجة خلي بالك ده فهم قصدي انت فاهم المساله لا فالحاجه اللي ليها جنس يعني يعني الخلاف مبني على ايه ان الشرع لازم يأتي بالتفصيلات في المسائل او يحط لنا اصل نقيس عليه ولا ينفع بمطلق حاجة عامة انا اجيب جزئيات واخد فيها احكام كما اشاء فهمت بقى فباب المصلحة لو واحد توسع في توسع خاطئ ممكن يؤدي الى اللي هو حاجات من البدع يخليها طبعا مصلحة انت فاهم قصدي مش حفظ الدين بس عاوز الدين وحفظ وحفظ المال والباقي برضو الباقي دي حكم كلها ماقدرش ما ما اعتبرها علل عشان لو اعتبرتها علل يعني هديك مسئل الفكر ما احنا تكلمنا في مسئلة حفظ النفس وانا دي حكمة اما القتل العمد العدوان ده العلة بتاعت القصاص فانا لو اعتبرت حفظ النفس يعني عدم حفظ النفس هو العلة يبقى اي واحد بقى يعمل اي مشكلة في النفس هعمل على القصاص وده ده فوازي ولكن حفظ الن... عدم حفظ النفس كله محرم ولكن ي... يفترق بقى عن ده عن ده عن ده فما قصدي ما هي المصالح ما هي المصالح هي دي هي ال... لا لا المصالح هي الكليات الكليات الخمسه مصالح المصالح, المصالح هي حاجة تابعة لحفظ الدين او حفظ النفس او حفظ العرض او حفظ العقل او حفظ المال. دي المصالح ما هي دي المقرات الخامسة شاملة كل المصالح فيش مصالح تانية او في مصالح في الدنيا غير دي ماشي احنا بنقول كده يعني هو الجنس كده ما احنا فاهمين بصوا يا شباب احنا عندناش اشكاليه خالص في اللي الحاجات دي يستدل من خلالها على الاحكام فعشان كده هيقول ولا يصح ان نفسر م... الايه فخلاصه القول ان الذين اختلفوا او خالفوا في الاحتجاج بمصطلح الرساله انما خالفوا في عديها دليلا مستقلا او في تقديمها على النصوص او في المصالح المعارضة بمثلها او بما هو اعظم منها فهي المسألة شبه مفروض ما نختلفش فيها اللي حتى المصالح عامة دي ينفع نستدل بها على جزئياتها على جزئيات الاحكام يعني اللي من خلالها ولكن الاشكالية حصلت في الانت هتعدها دي المستقيل فبعضهم قال لا الانت هتخدمها على النص فلا هل لو تعارضت بمصلحة مثلها او اعظم منها هتعتبرها لا ولكن في الجملة لم يخالف احد بالعمل بالمصلحة اللي هي اعتبرها ش... اعتبر الشارع جنسها وهستنتج منها حكم خاص بس بالشروط بقى اللي احنا هنقولها الجاي هذا بعد التحقيق في المسألة حتى الامام الشافعي اللي هو يعني قيل اللي هو ايه يعني لم يعتبرها تفضل ده على قولي يعني ماشي عند لكن ده تصرف لا مصلحه بس بس مش علة حكمة آه ده جزء من القياس مبني على المصلحه آه يعني القياس في منه مبني على مصلحة وفي منه مبني على يعني علا المبني على المصلحة في علا الملاجعة بال إيه بحيث المصلحة قوي العلا نفسها مش المصلحة زي السفر علا الليه السفر علا الليه القصر السفر دي مش مصلحة ولكن الحكمة هي مراعاة عدم على الناس هذه المصلح فمازدي فأحياناً بتبقى العلة هي المصلحة، أحياناً بتبقى الحكم هي المصلحة. فتكون العلة هي المصلحة هذا النوع التاني، وتكون هي النوع التاني. ف... العمل بالمصلحة المرسلة. استدل بالعمل، العمل بالمصلحة المرسلة بأدلة كثيرة من أن الصحابة دل الله عنو عملوا بالمصالح المرسلة في ما طرأ لهم من الحوادث. فمن ذلك جمع القرآن في مصحف واحد وحرق الأ مصاحف الأصنام عملها. إقاع عمر الطلاق الثلاث بكلمة واحد مسألة إقاع عمر الطلاق الثلاث بكلمة واحدة عملت إشكالية لها عشان النبي صلى الله عليه وسلم إيه في حديث جعل اللي لو واحد قال تطلقتوك ثلاثا لكنها تلقى واحد فجي عمر جعلها ثلاث طلقات فبعض الناس بيقول ده سيدنا عمر خالف كلام النبي صلى الله عليه العمل بالسنة إذا خلف كلام الصحابة كلام النبي صلى الله عليه يبقى العمل سيدنا عمر ما خلفش كلام النبي صلى الله عليه من ناحية التشريع هو يعتبر اللي هو حاكم وقاضي والقاضي ده يحق له اللي هو يسن قانون القانون دوت مش بدل التشريع مش بدل ايه التشريع والقانون ده وفقا للمصلح فرأى ان الناس بتتساهل بكلمة طلقتك ثلاثا فلما لقى كده فقال انا كحاكم اعتبر اللي يقول طلقتك ثلاثا ده وهو قاصد ثلاثا تلت ايه ثلاث طلقات ف... فما ينفعش زوجته تتجاوزو تهين ماشي ده كلام من القيم يعني فهو ما بيش هو بيقول انا هحط قانون القانون ده وفقا للمصلحة اللي انا بقيت بالنسبة لي ظن راجح ايه هحطه فهو ما ده رأيي انه المصلحة لنا شفها ظن راجح إلا أنا أخليهم يقولوش طلقتوك ثلاث <تصفيق> طيب ماشي أخيموا الصلاة ومن كم فسيدنا عمر هو اللي حصل اللي النبي صلى الله عليه وسلم في رجل قال لامرأته طلقتوك ثلاث فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلها إيه طلقة واحد ماشي فجي بعد كده الناس تسهلت في مسألة كلمة طلقتوكي ثلاثا سيدنا عمر جعلها بطلاق ثلاث. فاختلف بقى العلماء يعني سيدنا عمر دليل وإيه في المسألة دي ماشي فبعضهم قال زي ما قلت لكم كده وبعضهم قال هي كلمة طلقتوكي ثلاثا دي تحتمل اللي هو طلقها ثلاث مرات يعني ثلاث طلقات وتحتمل اللي هو يكون طلق ايه مرة واحدة قصد بيها طلقتوك ثلاثا تأكيدا يعني طلقتوك طلقتوك طلقتوك ماشي فلوجود الاحتمال فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه قضى بواحدة ماشي اما سيدنا عمر عشان خلاص الناس بقت تتساهل فيها بشي فرقة معاها حتى لو قصدوا ثلاثة سيدنا عمر راح رحض قانون رضعي بيقول انا كده اعتبر, أعتبر اك انك طلقة ثلاثة فاللي طلقة ثلاثة اك انه طلقة ثلاثة فبالثلاثة تبقى طلقة ثلاثة عشان يبعد عن الناس التلاعب بالايه؟ بمسألة الايه؟ الثلاث طلقات وفي كلام بقى كتير في المسألة ماشي؟ ما هو؟ كل يعني طبعا في ناس قالت كده بس دولة مش علماء قوي لكن العلماء قالوا هو ما خالفش النص العلماء قالوا يعني هو ما خالفش النص <تصفيق> إما, إما بل هو فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره اعتبره في كلمة طلقتك ثلاثة تحتمل كذا وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل كذا أما في حالة سيدنا عمر دي حالة تانية هم قصدون ثلاثة عشان سيدنا عمر خلاص حتى قال لهم يا جماعه طلقته ثلاثا دي تحتمل الثلاثه فانا انا اعتبرها ثلاثه لا ما فهمش كده ده كلام علماء فاهم فاهم الحديث يعني قالوا سيدنا عمر فاهم الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر كلمه طلقته ثلاثا تحتمل ده وده فحمله على الواحده فسيدنا عمر عايز يقطع الشك باليقين بالنسبه للناس بالذات الناس بتتساهل فراح عمل حاجه ثانيه يعني راح قال لهم هاعتبرها ها ثلاثه وبالتالي اللي هيطلق هيقول ثلاث طوف ثلاثه يبقى قصده ثلاثه عشان عارف سيدنا عمر في في القانون بتاعه بيقول ان انا اعتبرها ثلاثه ده قول والقول الثاني اللي هو قول سيدنا امامنا القيم شيخ الاسلام ان سيدنا عمر فاهم اللي في فرق بين التشريع وفي فرق بين القضاء فيجوز ودي حصلت من سيدنا عمر كتير يجوز للقاضي اللي هو يزود في العقوبة من أجل الرضع لو لا تساهل في باب معين من أبواب الدين سيفضي إلى إشكالية شرعية ومن هذا الباب ده ومنها برضو الخمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه اللي هو كان بيجلد شارب الخمر ايه 40 فسيدنا عمر قضى قضاءا ان هو يجلدوا ايه 80 سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه ان هو جلد 40 ورد عنه ان هو كان بيجلده بالجريد ما وردش حاجة خاصة يعني فسيدنا عمر جعل كحكم قضائي ردا للايه للناس اللي بيشربوا الخمر عشان تتترك الخمر جعلها 80 فده مش تشريع بيقول السنة كده لا ده بيقولها كحكم خضائي أنا يا جزء دي قخاضي اللي أنا أزود في العقوبة لو لقيت الناس بتتساهل في الحاجة المخالفة للشرع دي فده حكم قضائي مش حكم تشريع أبي ايش اللي حكمها كذا أنا قخضاء أنا قخضاء مش هقضي بربحتين عشان طلقتك ثلاثة تحتمل كده وأنا فهمتك اللي أنا أحملها على الثلاثة فاللي قولها بقى يبقى خلاص هو ايه زنب عليهم إيه مش حاجة مخالب عليه الواحد بيقول يعني دم يمنع حاجة حلال مش بأعقبه عشان هو عمل حاجة حرام يعني اللي بيش بخبله ده عمل حاجة حرام كذا بودعه لكن بيطلب هذا بيطلب مراد عايز جوزي بعقبه على التساهل في الشريعة لا على التساهل في الشريعة يبغى يجيب مثلا يقدر يجيب خمسين ماله ماكمل لا لا ما هو ما ما هو ما اعتبرش ده تحريم حلال لو اعتبر ده هو كلمة طلقتوكي ثلاثا تحتمل الاثنين صح فهو لاحتمالها الاثنين فهو قال أنا هحملها على ثلاثة فانتو اللي هيطلق ثلاثة ده اعتبر عندي اللي هو ثلاثة عشان يقفل الباب بحيث ان ما حدش يتساهل في المساله يبقى قصده ثلاثه على واحدة قصده واحده فيقفل الباب على الايه سد الذرائع يعني سد على الاحتياط على الشرع ايه تحتمل اه اللي هو طلقتك طلقتك يعني يعني تحتمل ان ثلاث مرات وتحتمل اللي هو لا طلقتك طلقتك طلقتك يعني مرة آه. دي بقى في خلاف بين العلماء يعني بعضهم قال قال هو قال تلقتوك ثلاثا وناوي الثلاثه تقع ثلاثه وبعضهم قال ثلاثا وناوي ولكن لو هو بيقول تلقتوك ثلاثا كلمه بيقولها ترحمل على ايه فاحنا عمر بعض العلماء يعني في خلاف كبير في المساله المساله دي يعني اللي اللي اللي اللي لو يعني اللي مشوا على ظاهر الحديث قالوا لو يعني ثلاثه برده تقع واحده عشان حكم واحد بس رأي كثير من عمر أربعة مش كده <تصفيق> كثير من عمر أربعة قالوا لو يعني ثلاثة تقع ثلاثة ولو يعني واحدة تقع واحدة طب لو لا يعني شيء بعضهم حمله على كلام على كلام عمر على سيدنا عمر وبعضهم حمله على واحد مشكلة, إيه؟ مشكلة. <تصفيق> مشكلة هي مش مشكلة عشان مش هم يفك لكن هي مش مشكلة عند الصالح <تصفيق> طيب الحاجة الثانية مثلا لا. حكم القاضي وحكم الحاكم منوط بالمصلحة منوط بالإيه؟ بالمصلحة فإذا لقيت في تساهل في باب معين من أبواب الدين مثلا فحبيت أزود العقوبة أو أعمل حالة رضع معينة عشان الناس تترك التساهل دوت يحق للقاضي ذلك ولكن يبقى مفاهم الناس اللي ده مش تشريع مش حكم تشريع ده حكم خضاءه إيه؟ زي التعذير, زي التعذير يعني مثال مثلا مثال أنا دلوقتي لو واحد اتلقوا تلا ماشي فبيقتل عمد فجي أهالي المقتول وافقوا بالدين ماشي أو عفو عنه يعني ماشي فجي الحاكم قال لو ده تعاف عنه هو مع فروس قد كده هيروح يبتش وكده هل يحق للحاكم اللي هو يسجنه بعد, ما بعد الديه يعني ديه ويسجنه برضه ما يطلعوش هل يحق له ذلك؟ قال ما قاله يحق ليه؟ عشان حكم القادم منوب بمصلحه فنازي ما ينفعش واحد يجي يقول لا ده ايه؟ ده ده كده الشريعه بتقول الاهلي طالما عفوه يبقى عفوه يروح بقى ايه يطلع ويقتل في ناس ما زي هو عايز ماشي فحكم القضاء منوط بالمصلحة طالما بايه ما بيحلش حرام أو بيحرم حاجه دي فماضي لا وانا مش, هن... مش هنقول كده بس هنقول ايه لا الحدود لا بس ال... الخمر مش حد ماشي ما هو يجوز له مش اللي هو يزود الحد يجوز له اللي هو اه لو... اللي هو الرفطارد مثلا اللي هو رجم مثلا هو ده يعني اغات موت جلد وميت جلده ماشي وهو عنده ظن غالب او الراجل قال انا هروح ازني تاني ومش فرق معاي اه يا جوز دي لو يسجنه جوز دي يسجنه عام ده للجلد مئة ولا للميراث الجلد 100 ايار غير محسن لا هم قالوا برده ان الأول بيعمل كده فيه وبعد كده بس مشكلة. المهم يعني ف يعني يجوز لي يجوز لي طب افرض سنة ومش نافع يعني هو لا سنه ما ما استجابش وقال انا هروح ازن تاني يعني يجردو قصدي يسجرو طول عمر ما هيسيبه يفسد في المجتمع فيجوز له ذلك يعني يعني يجوز له يعني اللي هو يمنع الشر عن المجتمع فحكم الحاكم او القاضي منوط بالمصلحه بيقول إيه وقتل الجماعة بالواحد وهذا يعد إجماعا منه يعني إذا سيدنا عمر الخطاب سيدنا عمر الخطاب إيه جاءت له حديثة اللي الجماعة اشتركوا في قتل إيه في قتل واحد. فقتل الجماعة كلهم بالإيه بالواحد وعلل ده بإيه بلو اجتمع أهل صنعاء عليه لإيه قتلتهم به ماشي؟ كلهم اشترك مباشرة يعني هم كلهم بشر القتل ماشي؟ فدي ما كانش عليها إيه نص خاص بيها ما كان هذه حديثة حصلت في أفعاد زادنا عما ما كانش حصلت أيام النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا الحكم دليله إيه دليله المصلحة مرسلة أو صد الزراعة. يعني أنت بتقفل الباب على الإيه القتلة، الإيه اللي كل واحد يتحקד من ما قتلتوش فبالتالي لما يحب يقتلوا واحد ي إيه ي جماعة. ماشي؟ إيه؟ آه كل ده النوع الثالث. ماشي طيب مم. يعني جمع القرآن في مصحف واحد اللي هو حفظ الدين وقتل الجماعة بالواحد اللي هو حفظ أنفس الناس اللي ما يعني ما ي... الناس ما تجرؤش على اللي هم لما يحبوا يقتلوا واحد يعملوا كده وتوريثه برضه من امثله دي مثلا توريث مطلقه الفار منه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش حكم في مسألة اللي لو واحد قبل ما يطلق قبل ما يموت قصدي فهو عايز ما يورثش زوجته فيروح مطلقا ولكن الصحابة افتوا بان ايه بان هذا الطلاق لا يقع ايه نعم طيب لو رجعيه انت فاكر كده يعني ولا لما تقول كده خالص انت متاكد يعني ولا المهم يعني ايه مش فاكر يعني بصراحة نفترض لي دي التالتة نفترض كان نطلقها اثنين ودي التالتة فهو متدائم انها مش عايزة ترس فراح ايه فراح ايه مخالي دي التالتة ماشي فالصحابة قالوا ايه اللي اللي اللي, اللي, اللي لا يقع الايه الطلاق ده ليه علشان يمنعوا الايه التحايل على الشرع في مسألة الايه التوريس ماشي وهكذا ماشي مش مشكلة المهم ماشي فيش مشكلة المهم يعني ايه المعنى مفهومي طيب الآيات الدالة على أن الشريعة جاءت لمصالح العباد والتيسير عليهم من أدلة يعني لعام لعامل المصلح المرسلة خاولي تعالى ما أرسلناك إلا رحمة العالمين وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله يريد الله أن يخفف عنكم وقوله ما جعل عليكم في الدين من الحرج فهذه الآيات تدل على أن من مقاصد الشرع التيسير على الناس ورفع الحرج والعمل بالمصالح المرسلة فيه تيسير على الناس إذ لو كلفنا الرجوع إلى النصوص الخاصة لخلت كثير من الوقائع عن الأحكام إلا مش مسألة تيسير بس مسألة إيه؟ اللي هي مسألة اللي الشريعة صالحة لكل زمان ومكان فلو كلفنا الرجوع إلى النصوص الخاصة لخلت كثير من الوقاع إلى الأحكام فالشريعة جعلت نصوص خاصة للحاجات اللي, إيه؟ اللي موجودة في كل زمان ومكان وجعلت نصوص عامة تمثل قواعد عامة تصلح لكل زمان ومكان لاستنباط الأحكام منها تحت المصلحة ولم ولو لم يلتفت الشرع إلى مصالح العباد ويبني عليها الأحكام التي تحفظها الرخ الناس في الضيق او في الضيق والحرجه في الضيق والايه والحرجه الموضوع يعني ايه وده موجود يعني في مسألة ايه تقسيم عشان بعض الناس متلخبطين في مسألة تقسيم الايه المصلحة يعني كتير في معظم الكتب بيقسمها بتقسيم تاني عشان ايه اسهل لكم الموضوع شويه اللي احنا دلوقتي عايزين نستدل على حكم معين عايزين نستدل على ايه حكم معين الحكم ده إما في نص خاص بي فده خلاص، وإما مفهوش نص خاص بي، يبقى إما في نص خاص بإيه ب بجوازه أو إيجابه أو مشروعيته، ياما في نص خاص بإيه بتحريمه فده خلاص، ماشي، وإما الحكم دا مفهوش نص ما فيش نص جالنا بتحريمه ولا نص جاي بجوازه، ولكن أنا وجدت اللي الشريعة بتعتبر كحكم عام مصلحة فلانية الحكم الخاص ده بيندرج تحتها فهل تنفع المصلحة العامة دي دليل استدل بيه على جواز الشرع الحكم الخاص ده او استحبابه او ايجابه على حسب الحالة بتاعته ولا لا فهو ده باب المصلحة المرسلة بكل بساطة كده ماشي هو ده باب المصطحة مرسل هل يجوز ولا ما يجوز فبداية كده هتقول يجوز طالما ما اشتريها قالت بحفظ النفس حفظ كذا وده رأي جماهية علماء طب ايه اللي خلى ناس تخالف اللي لقيت لو فتحت الباب ايه هيحصل إدخال حاجات في الشريعة هي في الحقيقة مش في الشريعة فراحت قلب الموضوع زي البدع مثلا فراحت قلبت الموضوع قال لك المصلحه دي ايه بالطريقة دي كده ما تنفعش تبقى دليل ولكن لما واللي قالوا كده دول يعني مش ايه مش كلام علماء يعني بيتكلم على الناس اللي ايه أما كلام العلماء الخلاف الحقيقي بينهم في مسألة كلمة المرسلة اللي هي المهملة فعرفش حاس ما مصطلح مهملة يا مصطلح معطّذر الكلام فهما بيتكلموا في في المصطلح نفسه في التعريف ولكن بعد ما فندنا المسألة هنلاقي للعلماء جمهور العلماء مش هيختلفوا في مسألة اللي حكمه خاص عايزين نستنبطن من مصطلح معطّذر ولكن الخلاف في إيه في الشروط خلاف إيه في, في الشروط فبعضهم وسع زي ما نسب للإمام مالك وبعضهم شدد زي ما نوسب لأيوم الشافعي في مسألة الشروط ماشي؟ وده ان شاء الله اللي احنا هنتكلم عنه اللي هو شروط العمل بالمصلحة المرسلة خليه ان شاء الله المرة الجاية بإذن الله ماشي؟ كده في اشكال في موضوع المصلحة المرسلة إن شاء الله نتكلم عن شروط العمل مصلحة مسلة ونفرق ما بين البلاع والمصلحة مسلة إن شاء الله. لازم مرة ثانية. سبحانك رب الحمدك أشهد أن لا إله إلا الله.